ب س الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد النبي وصحبه أجمعين الامي ا ت م في ل ا ن ف الدرس الماضي ع ل ى صور اله س ك ن وصحبه ا ل اجمعين و ببعض ا ل م ت ا ئ ل ا ل م ت ع ل ق ة بالايمان في البيع والشراء فلو حلف ا ل إ ن س ا ن أ ن ه لا يبيع أ و لا يشتري قال والله لا أ ب ي ع أ و قال والله لا أ ش ت ر ي أ و حلف على الاثنين معا ف إ ذ ا عقد لنفسه أ و غيره حنث في هذا ل أ ن ه باع او اشترى سواء عقد لنفسه ولو كان في ح ا ل ة الغير لم يشتري نفسه لكنه اجرى العقد عمل العقد باع واشترى ولذلك يكون ح ا م ث ا أ م ا لو ان وكيله عقد وعنده وكيل قال ا ل ل ه لا أ ب ي ع ولا أ ش ت ر ي فذهب وكيله فباع أو اشترى او ش ت ر أ ب اشترى ع و ا قال ما يحدث هو بعمل وكيله أ و ح ل ف لا يزوج أ و لا يطلب او لا يعزف او لا يضرب واحد يعني من هذه ا ل ا ر ب ع ة او حلف على الاربعه معا لا اشكال في هذا فوكل من فعله هو ما فعل هو لا زوج ولا ط ل ق ولا اعتق ولا, ولا ضرب لكن وكل انسان ان يعمل هذه الاعمال قال فانه ايضا لا يحلف لان الفعل لم يصدر عنه وانما قدر عن وكيده ل الا ه اذا ر أن ل ان يفعل هو ولا غيره ي ع ولا هو ي أن لا يصدر هذا الفعل لا منه بالذات ولا من وكيله عند ذلك إ ذ ا وكد ف إ ن ه يحنث بفعل الوكيل ل أ ن ه أ ر ا د ه ف ا ل م س أ ل ة كما ذكرنا في نظائر هذه ا ل ص و ر ة تعتمد على نيه ل ا أنكح صور ا ل س ا لا ب ق ة يزوج أو الصورة لا يطلّر لا يعتر، لا الآن يعتر يضرب قال وكذلك ا لا ل ل ه أ ن ف ف إ ا ا عقد بنفسه فإنه يحنى في هذه ح ا لا ل ة ش في هذا وكذلك قال حنث بعقد وكيله له ف إ ذ ا عقد ه لنفسه بنفسه لا شك أ ن ه حنس في هذه الحاله دم واضح و إ ذ ا عقد له وكيله أ ي ض ا يحنس ل أ ن ه نكح في ا ل ن ه ا ي ة فهو حلف على النكاح ولم يحلف على العقد ولم السورة الأولى أو الوكيل هو لسورة يحلف على العقد حلف لا يبيع أو لا、يشتري. لما فضل التعب لكن بالنسبة النكاح ما منه يبيع يشتري باع هو الذي سينكح في ا ل ح ق ي ق ة و إ ن كان الوكيل قد عمل ا ل ع ق د ة وبناء على هذا ف إ ن ه يحنث بعقده لنفسه أ و بعقد وكيله له ن ع م أ م ا إ ذ ا قبل ما نكح هو ولا نحكح وكيله له ولكنه يعني كان وكيلا لغيره في النكاح واحد قال اريد ان أ ز و ج ابنتي من زيد فقال أ ن ا قبلته هذا الزوجه زيد كان قد وكله ما يحدث في هذه الحاله ة ل أ ن م ا ن ك ح ه و إ ن ما ك ا نكحه م ا ل غ ي ر من النار أو حلف لا يبيع مال النار لا قال ا حلف ل أو و يبيع زيت هو لا مال مال فباعه باع أبيع بإذنه بإذن زيت قال والله لا أبيع مال زيت ا لا مال باع مال ل ل ه بإذنه أبيع زيت زيت حينث واضحة صورة و إ ل ا ب أ ن باع بغير إ ذ ن زيد ذهب إ ل ى م ا ب زيد فباعه قال والله لا أ ب ي ع س ي ا ر ة حمد ثم ذهب فباع س ي ا ر ة حمد بغير إ ذ ن ه إ ذ ا باع ب إ ذ ن ه حمد ف إ ذ ا باع بغير إ ذ ن ه قال لا ي ح ل ل قريش قال لانه بيع فضولي ر ببيع غير ه و ا ل غ ي ر لم يأذن وبناء على هذا ما ي ح ن ف في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن بيعه لم يقع موقعه ما وقع ما صح من عقد في الحقيقه ة الحقيقة ما باع وإن كانت صورة صورة بالنسبة ما ما م باع باع كانت بيع في ل وإن ت س ج يظن قد اشترى في نفسه أنه لكنه ونفس أ قد الواقع اشترى ا ل ما ر في ل لا ح ق ق ي ة هو باع ولا أو والله على لا حلف ذاك اشترى بناء هذا من عقد بيع قد يحنف أو حلف قال والله لا أ ه ب لزيد ما أ ع ط ي ه ج ب ة بعد ي ن ف ي ي و من م ا ل أ ي ا م وجد زيدا فقير الحال فقال له وهبتك هذه ا ل س ي ا ر ة هل يحنث أ م لا يحنث بهذا الكلام قال والله لا أ ه ب لزيد ثم ر أ ى زيدا مفتقر الحال أ و راه يريد أ ن يصالحه قال له وهبتك هذه ا ل س ي ا ر ة يحنث أ م لا يحنث قال لا يحنث إ ذ ا لم يقبل زيد لأن الجبرة ليست م ت و ق ف ة على ا ل إ ي ج ا ب ب أ ن يقول ا ل إ ن س ا ن ل ل آ خ ر وهبته و إ ن م ا م ت و ق ف ة على ا ل إ ي ج ا ب وعلى القبول ب أ ن يقبل ذلك الموهوب له أ ن يقول له قبلت هذه الهبه طيب وهب له وقبل إ ل ا أ ن ه ما قبض بعد إ ل ا أ ن ه ما قبض هل يحنث قال ما يحنث أ ي ض ا لا يحنث إ ل ا بقبول زيد و بقبضه عند ذلك يصير حامسا ف إ ذ ا قبل ذ ي ت الا انه لم يقبض ما يقع الحنف ما تتم ا ل ه ب ة إ ل ا ب إ ي ج ا ب و قبول و قبض و قبل القبض ما يقال انها هبه لان هذه الالفاظ تحمل على ا ل ه ب ة الشرعيه الصحيحه ة ا ل ب ة كثيرة أنواع ث ا ب ل ا يهب ا ل إ ن س ا ن العين ومنافعها ويملك ا ل إ ن س ا ن ملكا كاملا في بعض الحالات يهب ا ل إ ن س ا ن هبة م ؤ ق ت ة مثل في العمره كان يقول إ ن س ا ن ل آ خ ر أ ع م ل ت كهذا كان في أ ي ا م ا ل ع ب ي د ل ي ع ن ي أ ع ط ي ت ك هذا العمل م د مدة حياتك, مدة حياتك يعني تمد منه كما تشاء لكنه ما ملكه إ ي ا ه أ و ا ل ر ق ب ة يعطيه ن ي ي ع ا ل ر ق ب ة لكن م ا يعطيه الملك الكامل نوعان من انواع ا ل م ع ا م ل ة في العبيد هل يحنث ام لا ي ح ن هبة, صدقة وليست كل صدقة هبة. فيحنث بالصدقه لا ب ا ل ع ا ر ل ي ش ل ا يحنث ب ا ع ا ر ق ا لان الاعاره لا ت م د ي ك حقيقي فيها وانما هي مجرد عاريه ة العمرة والرقبة ل مباحثا مباحث, في مباحث أما بالنسبة أمر بالنسبة الرق للإعارة وتفصيل واضح أعطاه هذا الشيء لا منه شيء وإنما ينتفع في أعطاه لا ي ح م س بالشعارات ولا ي ح م س بالوصيه ح قال و ص ي ة لانه قال لا أ ه ب والهبه هي دفع المال في حال ا ل ح ي ا ة ولكن ا ل و ص ي ة تبرع مضاف لما بعد الموت تبرع مضاف والهبه تبرع حال ا ل ح ي ا ة وهو قال لنا اهب يعني لا ادفع مالا حال حياتي ف إ ذ ا أ و ص ى ما ي ح م س ب ا ل و ص ي ة وكذلك بالوقف قال ما ي ح م س بالوقف ليش ما ي ح م س بالوقف ق ا لا ل يحنث بالوقف ل أ ن الوقف ينتقل فيه الملك ليس إ ل ى الموقوف عليه و إ ن م ا إ ل ى الله تعالى فالملك في ه ل الله تعالى بناء على هذا ف إ ن ه لا يحنث في هذه الصوره ويحنث ي تمليك لفترة معينة وتترجع العين لفترة وتترجع للمنفع المعارة إلى صاحبها ا ل و ص ي ة لا يوجد فيها تملك ح ا ل ا ل ح ي ا ة و إ ن م ا و تملك ي بعد الموت تبرع مضاف ما بعد الموت والوقف الملك ينتقل فيه لله تعالى لا يملكه لا الواقف ولا الموقوف عليه أ و ح ل ف لا يتصدق لم يحنف ب ه ب ا الصدق الإعطاء إحتام المال إذا كان من الغني إلى الفقير إلى صدقا من زبع اذا كان من المستوي الى المستوي هديه والهمه تشمل الصدقه لان الصدقه فيها وحب فكل صدقه هبه وليست كل هبه صدقة, صدقة, صدقه لان بعض الهبه هديه هدية ف إ ذ ا كان من المساوي إ ل ى المساوي له ه د ي ة و إ ذ ا كان من الغني إ ل ى ف ق ي ر فهو صدقه وعلى كلا الحالين تشبههم الهبه وبناء على هذا إ ذ ا قال والله لا اتصدق فوهب ما يحنف لان ه ب ة قد تكون على سبيل ا ل ص د ق ة وقد تكون على سبيل ا ل ه د ي ة إلا إذا إلا إذا نوى إلا إذا نوى وقال أ ر د ت بهذه ا ل ه ب ة قد صدقا عند ذلك ي ح ن ى بهذه ا ل ه ب ة نعم أ و قال لا أكل ط ع اكل م ا اشتراه زيد قال أ طعاما اشتراه زيد لم لما قال والله لا أكل مع طعاما اشتراه زيد. فإذا زيد طعاما مع غيره وأكل من هذا المشترة ما يحنث زيد غيره زيد زيد غيره يحنث اشتراه اشتراه إذا اشترى هذا وأكل ف ل أ ن كل جزء من ا ل أ ج ز ا ء فيه ش ر ك ة شائعه احتمل أ ن يكون قد أ ك ل منه ا ح ت م ل ان لا يكون قد أ ك ل قد لا أ ك ل طعاما اشتراه زيف وهذا الطعام كل جزء منه كل جزء منه فيه م ش ا ع يعني فيه جزء لزيف وجزء لعمر الذي اشتراه معه و م ن ا ء على هذا وما اكل طعاما اشتراه زيف أ و لا ي أ ك ل طعاما اشتراه زيد لم ي ح ن ف بما اشتراه مع غيره وكذا لو قال لو لا ل اكل فيما مع اذا الناس ل ا من ل ك طعام, طعام اشتراه زيد في, في ل ا ما ل ا ا ص م ع اشترى سلما فيها م و ص ف في الذمه ذ ا بواقع له اشتريت ه أو منك ثوبا صفته كذا وكذا على تحضره بعد س ن ة في المكان الفلاني بشروط السلم ا ل م ع ر و ف ة اشترى سلما قال يحنا لنا أ ش اشترى ت ر ا و ق لا ن ل اكل طعاما اشتراه ج ي د أ ن ا ما يهمني كيف اشتراه اشتراه حالا اشتراه سلما ما يهمني هذا ولو اختلط ما اشتراه بغيره قال والله لا اكل ما اشتراه زيد اشترى زيد سلعه اشترى طعاما فاختلط بغيره بطعام اشتراه انسان آ خ ر ف أ ك ل منه هل يحنث ام لا يحنث قال لا اكل طعاما ش ت ر ا ه زيد زيد اشترى مد من القمح فاختلط مد القمح الذي اشتراه زيد بمد القمح الذي اشتراه عمرو واكل منه هل يحنث ام لا قال اذا س ي ق ن انه اكل من ط ع ا م من طعام زيد ف إ ن ه يحنف في هذه الحاله انه الزيد قطعا لانه شركه الطعام ليس مشتركا و إ ن م ا هو م خ ت ل ف اختلط ما اشتراه زيد ملكا له بما اشتراه من غيره ما أ ك ل ما اشتراه زيد إ ن ه ليس طعاما متوحضا لزيد بينما هنا زيد اشترى الطعام اشترى مد القمح اشترى بمد غيره فقال إ ذ ا أ ك ل ح ب ة أ و حبتين أ و عشر حبات ما يتيقن أ ن ه أ ك ل من طعام زيد الاحتمال قائم يعني أ ن يكون قد أ ك ل من طعام زيد الاحتمال ان يكون قد أ ك ل من طعام ع م ر ما في يقين لكنه أ ك ل ح ف ن ة أ ك ل م ئ ة ح ب ة أ و أ ل ف ح ب ة نقطع في هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه أ ك ل من الطعام الذي اشتراه زيد يقينا لو أ ك ل ح ب ة وحبتين الاحتمال فيها يحتمل ويحتمل والجنس ي ح ت م ل و ما يكون إ ل ا باليقين هنا م ا في غ ل ل ل ق د حتى يحتمل كن أ ك ل من طعام زيد لن يكون قد اكل من طعام ع م ر لكنه لو اكل لكن الأكل حفنه والبر مختلط بعضه ببعض ف إ ن نقطع ه ب أ ن ه قد أ ك ل من طعام زيد وبناء على هذا ف إ ن ه يحنث ولو اخترق ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث حتى يتيقن أ ك ل ه من ماله أ و قال والله لا أ د خ ل دارا اشتراها زيد فدخلت في ملك زيد دار ب ا ل ش ف ع ة وليس بالشراء هل يحنث قال لنا لم يحن زيداً لم يحنث زيدا يشتري وبهذا إ ن م ا دخلت ا الشفعة التملك بالشفعة التملك بالشراء ل ش ف ع ة وحق ت غير فيحنثوا في ي ي ر زيد يملكوا دار من بما لا بواسطة الشفعة ه نكون قد انتهينا من مباحث الايمان و أ ن ا قد ذكرت لكم أ ن هذه الصور التي ذكرناها إنما هو هي صور قد ضوابط صور ك ا ل ض غ ر ط و ل ي س في ا س ت ق ط ا ء الفروع التي يمكن أ ن نتكلم عنها في موضوع الايمان هذا ليس استقراء كاملا لكل الصور التي يمكن أ ن يتصورها ا ل إ ن س ا ن في موضوع الايمان و إ ن م ا هي صور ج ز ئ ي ة تعتبر ك ا ل ق و ا ئ د و إ ن كانت في أ م و ر م ع ي ن ة و إ ن كانت صورا ج ز ئ ي ة الا انها تعتبر كالقواعد العامه في موضوع الايمان الكلية ل ي أ م ا ن علما ب أ ن ن ذكرنا ا أيضا الأيمان بأن موضوع ق ا ئ م ع ل ى الان ع موضوع ر ف ل ي م ا أ الى فيه ا ع العرف نرجع ر اضطرب اضطرب ف فإذا فإننا إذا إ ل قواعد وننتقل اللغة ونتقل الآن إلى مباحث النذر النذر في ا ل ل غ ة هو الوعد بخير أو شر او ل ع د بخير أو شر يسمى في وأما نذرة النذر الشرع الاصطلاح في قال هو ق ر ب ة التزام ق ر ب ة ا لم ن ر في الاصطلاح ا ا ل ت ز قُربة لم تتعين في أطل اصل ل ش ر ق الشرع ق التزامُ ومناءً قُربة ل الذي يفهم التعريف النذر التزامُ لم يلتزم ى معنى هذا يفهم هنا سيفهم سيفهمها كثيراً مباحث بعدها إذا من قُربةٍ قُربةً التزم حراما هل يكون قد نذر لا ما ينعقد نذر التزم. التزم مباحا, مباحاً. كان نذر ان ي أ ك ل ه هل ا ت ز ر ق ر ب ة ا لا م ب ح لا قربه فيه التزم واجبا قال والله ل و ص ل ي الظهر ة لله علي إ ن نجح ابني ا ل اصلي الظهر لما اصلي الظهر نذر او لم ينذر ماذا عمل في هذا من فهم التعريف يفهم ق ا ع د ة ك ل ي ة م ه م ة في موضوع ا ل ن ز و ر بشكل خاص التزام ق ر ب ة لم تتعين في أ ص ل الشرع شيء يتقرب به إ ل ى الله لكنه ليس معينا ليس معين. يعني ما يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعله إ ن شاء فعله و إ ن شاء لم يفعله ف إ ذ ا التزمه صار في هذه الحاله نجراه عقب ا لان أ ي م ذ كلا ر ا ن ذ ر عقب ل أ ي من ا ق النذر ل أ كل ل من ن ا واليمين عقد يعقده المرء على نفسه ت أ ك ي د ا لما التزمه و ل أ ن النذر تتعلق به ك ف ا ر ة في بعض أ ن و ا ع النذر تذكر ا ل آ ن ك ك ف ا ر ة اليمين ولذلك ذكره عقب اليمين في الفقه كل كتب يذكر النذر مع اليمين ولذلك يقال فيما بعد الفقر الايمان والنذور ل أ ن كلا الموضوعين التزام مالم يلزم وكلا ا ل أ م ر ي ن توجد فيه ك ف ا ر ة أ م ا اليمين فتوجد فيه ك ف ا ر ة في كل حنج منه و أ م ا النذر ف ي بعض ص و ر ه في نذر ا ل ل ج ا ي توجد فيه ا ل ك ف ا ر ة و ن ص فيه يعني ا د ل ي ل على النذور قول الله تعالى و ل ي و ف و نذورهم يوفون بالنذر وروى البخاري أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع فليطعه الله وروى م ن ن ذ أن يعطي يعطيه الله فلا ر و مسلم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في م ع ص ي ة الله ولا فيما لا يملكه ابن آ د م كما لو نذر إ ن س ا ن أ ن يضحي ب ش ا ت ذ ي ه فهي ملك اليه ما ينعقد ا ل ن ذ ر و هذا ليس لا نذر فيما لا يملك وقد اختلف, اختلف اصحابنا ل اختلف ف ق ه ا ء أ في المذهب هل النذر مكروه أ م انه ق ر ب ة فنقل عن نقص ا ل إ م ا م الشافعي أ ن ه قال إ ن ه يكره النذر وجزم به امام النووي في المجموع قال النذر مكروه لما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه صلى ونقل س ل م ه و ا إنه لا يرد شيئاً إلا يرد قضاء الله لا شيئا قضاء يرد يرد ت عن ا ل ى و إ م القاضي يستخرج به من ا ب البخير خ ي أو و من مال ن ل عن ل ق ا حسين و ا ل إ م ا م ابي سعيد المتولي من أ ص ح ا ب ن ا و ا ل إ م ا م الغزالي وهو م ق ت ب ى كلام الرافع و أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا أ ن النذر قربه وبناء على هذا لا يصح من الكافر قال و ي ؤ ي ن هذا نص ا ل ق ر آ ن ق ا ل الله ت ع ا ل ى وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر ف إ ن الله يعلمه ان يجازي عليه وما دام يجازي عليه معنى ذلك انه ل وكذلك القياس يؤيد هذا أ قربه ة ل أ ن وسيلة إلى والوسائل إلى القربة لها المقافة بالنهي حكم نعمل المتبادل من الحديث من عن النذر قال هذا محمول على من ظن أ ن ه لا يوفي بما نذر به اذا ا ل إ ن س ا ن نذر ف ع ر ف نفسه أ ن ه وخيل جدا و أ ن ه لو تحقق ما نذره سوف لا يفي بنذره عنده ضعف في عزيمته قال في هذه ا ل ح ا ل ة يكون نذره م ط ر و ه ا و أ م ا إ ذ ا علم أنه إ ذ او نذر ألزم نفسه بقربة ألزم ت ح ق ق له م ر ان د ه ف إ ه يجب نذري ق الكراهه في الحالة و ن ن ا ل ذ مندوبة يحمل ي النبي عليه وعلى عن الشعبية وسلم يحمل نقل الإمام الله نهي هذا رحمه ما تحمل ع ا الكراهة ل ى أو ت على من ي ع ت ق د أ ن للنذر ت أ ث ي ر ا يعتقد أ ن ه إ ذ ا نذر الله تعالى أو اعتقد ل ل ه ت ا ا ل ى ع ان النذر له ت أ ث ي ر لانه كان يقول إن الله تعالى يعمل ق و ل الله ان ت ا ل ى ي ع م ا في مشكله لكن نذر وظن ككثير من ا ل ع ا م ة ان نذره هذا يؤثر في رد القضاء او في دفع الجوائع او في رفع المصائب ان له تأثير. قال في هذه الحالة النذر يحمدوا هذا نذر هذه تأثير يكره له له لكله في ما على يحمل على ما لو كان ا ل م ر يعتقد ان النذر له ت أ ث ي ر في دفع المصائب ورفع البلايا ما بين ما بين وما وما القياس يدل على هذا وقياس ا جديد شرعي فقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام نهي الله النبي صلى الله عليه وسلم عن ل وسلم ي ه ع النذر محمول على أ ح د أ م ر ي ن إ م ا محمول على من ظن أ ن ه لا يفي بنذره فلولا له أ ن لا ينذر والشيخ ء ل ن محمول على من ظن أ ن النذر يؤثر وظاهر الحديث يدل على هذا ل أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ه لا يرد شيئا إنه لا يرد ش ي ئ معنى ذلك أ ن هذه ا ل ا ش ا ر ة ا ل إ ي م ا ء الموجود هنا يعني عند ان ل ل الأصول ع ع م ا ء د ه م يذكر م مسارك اسمه س التعليل الإيماء يعني يذكر في الكلام وصف لو لم يكن ب ا ل ت ع ل ي ل لكان ذكره في الكلام ل غ و ا وبدون ف ا ئ د ة فقول النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا تنذر او نهى رسول بصعه س عن النذر وقال إ ن ه لا يرد شيئا شيئا يرد إنه لا يرد فهذا الوصف يصلح أ ن يكون ع ل ة للنهي يعني أ ن النهي لمن ظن أ ن النذر يؤثر ف إ ذ ا كان يعلم أ ن النذر لا يؤثر و أ ن ا ل ت أ ث ي ر أ و ل ا و أ خ ي ر ا إ ل ى الله سبحانه وتعالى عند ذلك يكون النذر قربه والله أ ع ل م النذر له أ ر ك ا ن ث ل ا ث ة نادر و ص ي غ ة ومنبوذ ناذر ومنذور وصيغة. وقد م ن ذ و وصيغة و ر تكلم ا ل إ م ا م النووي رحمه الله ت على ا على المنذور وتكلم على أ ن و ا ع ه وما يتعلق به من ا ل أ ح ك ا م إ ل ا أ ن ه أ غ ف ل الكلام على الناذر وعلى الصيغه ة فلن يتكلم ع ا هنا فتكلم عنها الشارع عن بناء على ر ذ ك هنا ا الشق الأخرى وإمام ل و و ي أغفل ل ل لأنها من الأمور البديهية المعروفة ك ا عنها م من قال اما الناذر فيشترط فيه التكليف وبناء على هذا لا يصح النذر من الطبيب ل أ ن ه لا تكليف عنده ولا يصح من المجنون ل أ ن ه ليس م ك ل ف ا لا توجد عنده ا ه ل ي والشرط الثاني إثلام فلا يصح النذر من الكافر الشرط من نذر يصح من لم تكليف يكن ولماذا؟ ل أ ن النذر ق ر ب ة كما ذكرنا على ر أ ي أ ك ث ر أ ص ح ا ب ن ا وهو ا ل ر أ ي المعتمد ق ر ب ة وما دام قربه لا يصح ه من الكافر والشرط الثالث الاختيار فلا يصح ه من المكره والشرط الرابع ن ف و ر لا يصح منه ان ينذر على تفصيل سنذكره في الحجر و أ م ا ا ل ص ي غ ة فهي كل ن ف ظ يشعر بالتزام كل لفظ يشعر بالالتزام ف إ ذ ا لم يكن منه لفظا بان نذر في قلبه قال بقلبه إ ذ ا حقق الله له ا ل أ م ر الفلاني ي ع م ل ك ذ ب ما يكون ن ذ ن كاليمين لو حلف بقلبه يصير ح ا ر ف ا ما يصير ح ا ر ف ا كالطلاق و إ ن إ ن س ا ن طلق بقلبه ما تلقى الله يصير طلاقا لو كان هذا طلاق لكن لقد كثير من نساء البشر ل أ ن ا ل إ ن س ا ن يخطر في باله موضوع انطلاق وقد في ح ا ل ة الغضب يطلقك ع ل الغضب ب خ ل ف ه لكن م ا ي ت ل ف ظ ل أ ن ه واعي وعرف ا ما يترتب على ذلك من ا ل أ ح ك ا م فلا بد من لفظ فلا يكون ب ا ل ن ي ة ولفظ لمن كان قادرا على اللفظ فمن لم يكن قادرا على اللفظ ف إ ن ه يكون ب و ا س ط ة إ ش الاشاره ر ة مسأخرت ة ا ل م ف م ة تنزل منزل النذر ينقسم إ ل ى ضربين عرفنا الناذر وعرفنا الصيغه لا نتكلم على النذر م و أو على النذر بشكل عام النذر ينقسم إ ل ى قسمين نذر لجاج ونذر تبرر اللجاج هو التمادي بالخصومه لان ن ذ الانسان يقوله في ح ا ل ة الغضب والمراد به ما خرج مخرج اليمين خرج مخرج اليمين كان قال إ ن فعلت كذا فعلي كذا ما خرج مخرج اليمين ب أ ن يقصد النادر منع نفسه من عمل ما إ ن دخلت الدار الفلانيه فعلي كذا سدر أن يمنع الدخول يكون النذر نذر ل ج ا ج وقد مثل ا ل إ م ا م النووي له بقول كاين كلمت زيدا فلله علي عشق أ و صوم لله علي أ ن أ ذ ب ح شاه اذبح ب ق ر ة أ ن ا اصدق مبلغ كذا من المال هذا اسم لجاج نظر قاله ليمنع نفسه من شيء أ و ليحث على شيء أ و لتحقيق خبر أ و لي أو قاله غضب قال وفي هذه ا ل ح ا ل ة فيه كفاره اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم ك ف ا ر ة النذر ك ف ا ر ة يمين ك ف اي ر النذر كفارة ة م ي نذر طيب أي ن هذا الكلام عام ك ف ا ر ة النذر يعني كل نذر اسم جنس دخلت عليه أ ل ف و ا لا فيفيد العموم ك ف ا ر ة النذر ك ف ا ر ة اليمين ظاهر هذا النطق ان كل نذر ي ن ظ ر ه ا ل إ ن س ا ن يكفر عنه باليمين قال إ ل ا أ ن العلماء اتفقوا ب ا ل إ ج م ا ع على أ ن نذر التبرر لا ك ف ا ر ة فيه إ ذ ا بقي عندنا نذر اللجاج ولذلك حمل العلماء هذا الحديث على نذر اللجاج قالوا فيه ك ف ا ر ة اليمين نعم قال وروي ذلك عن عمر و ع ا ئ ش ة وابن عباس وابن عمر و ح ف ص ة وام س ل م ة رضي الله عنهم وهناك قول ضعيف عندنا أ ن نذر اللجاج كنذر التبرع إ ذ ا نذر ا ل إ ن س ا ن شيئا ف إ ن ه يجب عليه أ ن يفي به ولو نذره على نحو اليمين نذره لجاجا لمنع ج ج ا ا ل نفسه من شيء أ و لحثها على شيء أ و لتحقيق خبر أ و قاله غضبه قالوا لا فرق بين النذرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر وتم فعليه ما تم وفي قول ثالث ل أ ص ح ا ب ن ا أ ي ه م ايهما شاء أ شاء أ ي ث ل ا ث ة أ ق و ا ل امام الرافع هنا قال المعتمد في ا ل م س أ ل ة أ ن نذر اللجاج فيه ك ف ا ر ة يمين وضعف القول ب أ ن ه كنذر ا ل ت ب ر ر ب أ ن ه يجب عليه ان يفي ا ب م ل ت ز م وضعف القول ب أ ن ه يتخير بين الايفاع ب م ل ت ز م وبين كفاره نماء النووي رحمه الله تعالى خالفه في, هذه المسألة. في الترجيع, خالفه في الترجيع. قال له ا ر ا الذي اعتبرته ضعيفا وهو التخير هو ا ل أ ص ل ح قلت الثالث أ ظ ه ر أ ي أ ن ا ل إ ن س ا ن مخير ن ذ ر النجاه تجزئ فيه الكفاره لكن لو اراد ا ل إ ن س ا ن أ ن يفي بما ت ز م هو مخير بين ا ل أ م ر ي ن إ ن شاء وفى بما ت ز م و إ ن شاء ك ف ر عن ن ذ ر ه باليمين قلت الثالث أ ظ ه ر ورجحه العراقيون والله اعلم أ ي العراقيون من أ ص ح ا ب ن ا وقد ذكرت لكم مرارا أ ن الفقه الشافعي قد ق س م إ ل ى مدرستين م د ر س ة العراقيين و م د ر س ة القراتانيين نعم فالعراقيون اتفقوا على أ ن ا ل إ ن س ا ن مخير ما بين ا ل ت ف ا ر عن النذر وبين أ ن يبر الانسان بما تم مخير بينهما ل أ ن ه يشبه النذر من حيث انه التزام قربه, قربه. و بناء على هذا ي ف ي بما ت ز م إ ن شاء و يشبه اليمين من حيث أ ن ه أ ر ا د أ ن يمنع نفسه من شيء أ و يحثها على شيء أ و يحقق مضمون خبر ولذلك هو مخير إ ن شاء وقف بما ت ز م ولا شيء عليه و إ ن شاء حنث بيمينه و كفر عنها ا ا ك ل ص وفي م ي ن قول التزم وفي قول ايهما شاء قلت الثالث واظهروا ورجحه العراقيون والله أعلم ولو ق اعلم ل دخلت إن ف ي ي كفارة ي الذي النووي ن نذر أو أولى صورة ذكرها دمام كإن كلمته فلله علي عفق ق أو صوم تمّى تمّى شيئا ل ل علي ه ع أ و صوم لكن ا ن ا أ قال إ ن دخلت الدار فعلي ك ف ا ر ة يمين أ و ك ف ا ر ة نذر لزمه ك ف ا ر ة بالدخول في الصورتين وهي ك ف ا ر ة اليمين أ م ا ا ل أ و ل ى ف ل ق و ل إ ن دخلت فعلي ك ف ا ر ة يمين فبالاتفاق تغريبا لحكم اليمين وقوله أ م مسلم اليمين ا الثانية الثالث كفارة نظر كفارة نظر في خبري و إ ن دخلت الدار فعلي كفاره يمين فعلي كفارة اليمين هذا واضح قلنا يكفر بكفاره يمين قال هذا احترز, احترز به عما لو قال علي يمين إن يمين دخلت الدار فعلي قال ما كفارة علي دخلت ا ل ج ا ر ف علي يمين هل يصير حالفا لليمين ما يصير حالفا لليمين ويكون كلامه لا و لانه لم يات بصيغه النذر ولا صيغه ا ل ح ا ف ونظير هذا لو قال الانسان اقسمت او حلبت هل يعتبر حالفا لليمين مر معنا في, في مباحث الايمان لو قال الانسان اقسمت او حلبت هل يكون حالفا لليمين ما يكون حالفا لليمين النوع د ا ر فعلي ي ي م ك الثاني ف ع ل ي من ي ا ل يتغل كلامه غ و ا ولا و يلزمه ل ا شيء ن ع النذر ث ا ي من أنواع نذر ونذر التبرر وما هو م أ خ و ذ من ا ل ج ر ل أ ن الناذر طلب ا ل ج ر والتقرب إ ل ى الله تعالى نذر التبرر للقسم إ ل ى قسمين أ و هو نوعان النوع ا ل أ و ل نذر ا ل م ج ا ز ة وهو المعلق بشيء ب أ ن يلتزم ق ر ب ة إ ن حدثت ن ع م ة أ و ذهبت ن ق م ة ك أ ن قال إ ن شفى الله مريضي فلله علي أ ن أ ذ ب ح ش ا ه ا او قال إ ن نجحت في الامتحان فلله علي أ ن أ د ف ع كذا ص د ق ة للفقراء هذا يسمى نذر المجاد نذر تبرر هو نذر تبرر لكن هو نوعان نذر م ج ا ز ة يلتزم إن حدثت ودفعت فيلزمه القربة يامة إن نغمة حدثت ودفعت م ف ذلك إ ذ ا حصل المعلق عليه في اتفاق الفقهاء وقوله تعالى وقد أ و و ف ا الله إذا عاهدتم بعهد ا ل و ق ذم الله تعالى أ ق و ا م ا عاهدوا الله ولم يوفوا بما عاهدوا الله عليه ولكن ق و ل و ن ان يكون لدينا ل ن ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م م ن نذر أ ن ي ط ي ع ا ل ل ه د ي ط ع ه ه ذ ا هو ا ل ن و ع ا ل أ و ل و أ م ا ا ل ن و ع ان ل ث ا ي و ه و ن ذ ر ذي ل نعلق فلله ل ي ص و م أو ل ل ه ع ل ي ص د ق ما ع ل و ن ان ل يكون لدينا م ج ا ز ل ن ي ق و ل ى شيء إ ن شفى ا ل ل ه م ر ي ض ف ل ل ه ع ل ي ن ب ح ش ا ا ل ن و ع ا ل ث ا ن ي لن يعلقه بشيء و إ ن م ا ت ز م ق ر ب ة هكذا قال لله علي أ ن أ د ف ع م ئ ت دينار للفقراء ه ذ ا قال فانه يجب عليه أ ن يفي ب م ن ت ز م و إ ن لم يعلقه بشيء كلله كل علي صوم أ و حج أ و ص د ق ة أ و ذبح أ و ما شابه ذ ا لزمه في الاظهر من قولي الامام ا ل ش ا ف ر وهذا يسمى نذر التبرع إذا نذر ح ن عندنا الآن نوعان من ن صار ا ل نذر الدجاج وهو الذي يشبه اليمين ما يقوله ا ل إ ن س ا ن من أ ج ل المنع من شيء أو على شيء او ل على ح س شيء أ تحقيق م ض ب و ن خبر أ و ان يقوله غ ض ب وفيه ك ف ا ر ة اليمين النوع الثاني نذر التبرر وهو ما يقوله ا ل إ ن س ا ن تقربا إ ل ى الله سبحانه وتعالى ليس في ح ا ل ة الغضب و إ ن م ا يقول في ح ا ل ة الرضا ان شفى الله مريضك لله علي كذا أ و بدون شيء ما لم يعلقه على شيء هكذا قال لله على قاعد في ح ا ل ة الرضا في ح ا ل ة الصفاء وجد أ م و ا ل ه فيها م ح ب و ح ة أ ر ا د أ ن ص د ق لكن خشي من نفسي أ ن تغلبه فقال لله علي ان أ ت ص د ق غ د ا ب باجي دينار أ ر ا د أ ن يلزم نفسك في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه أ ن يتصدقك و ي ف ي ب م ا التزم ونذر تبرر ب أ ن يلتزم ق ر ب ة إ ن حدثت نعمه ة و ذ ه القربة شرطة ت ك ونذر متعينة كما الشرع بأصل ك ن ا ه في ت ع ر ي ف ا ل ن ذ ر سجم ق ر بان ة لم بأصل تتعين ل ش ر ع و ذ ر تبرر بأن يلتزم ق ر ب ة إ ن حدثت ن ع م ة أ و ذهبت نقبه ة شف ا ل ل مريضي فيلزمه المعلق عليه. وإن لم علي علي عليه يعلقه بشيء فلله أوف ذلك حصل نعب وإن وهو كذا إذا ثاني م نرجع ا ل ن ذ منذر م ا ل ا ز بدون ت ي ه ذ الى وإن م طوم لزمه يعلقه بشيء كبير علي طوم لزمه في نرجع الله الأظهر طيب إ التعريف قلنا في التعريف النذر والتزام قربه ق ل و ا بناء على هذا لا يصح نذر معصيه ومن نذر أ ن يعصي الله تعالى فلا يعصيه حديث البخاري من نذر أ ن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أ ن يعطي الله فلا يعطيه وفي ر و ا ي ة مسلم لا نذر في م ع ص ي ة الله قال لا يصح نذر م ع ص ي ة كان نذر أ ن يشرب خمره إ ذ ا نجح يشرب خ م ر نعم ك ل النذر هذا نادرا ما يطع ربما بعض السفهاء ينذر لكن كثير من الناس ا ل ع ا م ة ج ه ل ة ونحن سمعنا نتعيش كثيرا من هذه الصور بعض النساء تقول إ ذ ا ن ز ر ن ا عليها إ ذ ا عمل الله ت ا ل ع م ل الفلاني لتخرجن ا بدون غطاء إ ل ى الشارع بدون ط او على لترقصن امام أ الرجال حدث حدث كثير. ل كل مثل الصور الإنسان هذا جهلا. ما يعرفون هذا يقول جهلا الكلام حدث حدث واحد كثير كثيرة هذا هذه هذا هذا مكان ما يعني في نتعيش يعرفون ي صور و ممعنى ق إ ذ ا أ ع ط ا ه الله كذا يرتكب ف ا ح ش ة و ع ي ا ذ بالله ي د ن ي او يسرق هذا ي ع قد لا يقع صوره ة إذا ان يتصورا لكن أه أه أه وقوع نادر كثير ل ص معصية قال لا يصح نذر م ع ط ي ة كالقتل والدنى وشرب الخمر لا ق و ل نذر ب ي عليه صلى الله عليه وسلم لا ن في م ع ط ي ة الله ومن نذر أ ن يعصي الله فلا يعصه قال فلا تجب ك ف ا ر ة ان حمص ن يجب عليه ا ل ح ن أ ص ل ا و ل ا يسمى يجب عليه يفعل الذي نعم حنثا أن لا يفعل هذا الذي قاله、نعم. طيب إ ي ش نعمل فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في م ع ص ي ة وكفارته كفاره يمين الامام النووي قال أ و ل ا هذا الحديث ضعيف هذا نذر نذر النذر نذر فإذا الحديث ضعيف. و... على اقتراض الصحة على اقتراض الصحة محمولا اللجاج محمولا اللجاج وأما النوع الثاني وعلى على على على التبرر حلف ضعيف على من الإنسان أن على معصية فيجب عليه ألا يفعلها ألا ولا يلزمه فيجب شيء طيب نحن قلنا م ر ة ث اخرى ن ي ة التزام ق ر ب ة ارتزام قربة خرج معنا نذر ا ل م ع ص ي ة فلا ينعقد نذرا ما ينعقد نذر مثل ب ي ع ل فضولي ف ع و فوالله لا أ ب ي ع ما لديه وباعه بغير إ ذ ن ه ينعقد ما ينعقد ولا يحنث بيمينه ي ن نذر ا المعصية ما يقال ا ن ع حنيف بنذره يقال ما عقد نذره التزام ق ر ب ة عظيم طيب القرب في منها قرب صلاه الظهر ق ر ب ة امليت س ق ر ب ة هي ق ر ب ة ا ل ز ك ا ة ق ر ب ة امليت س ق ر ب ة ق ر ب ة والصدقه ا ل ع ا د ي ة ق ر ب ة ولذلك كان لا بد من قيد آ خ ر قلنا ق ر ب ة لم تتعين في أثر الشرع ولذلك قال الفقهاء ولا يصح نذر واجب ل أ ن ه سيفعله على كل حال ا ل ل ه علي ان يصلي الظهر هذا النذر ما يصح م ا ي ن نذرة ل أ ه يجب عليه أ ن يصلي الظهر نذر أ و لم ينذر وهاتان الصورتان واضحتان نذر ا ل م ع ص ي ة ونذر ا ل ق ر ب ة ا ل م ع ص ي ة خرج بالتعريف والنذر الواجب أ ي ض ا خرج بالتعريف انتزام قربة لم تتعين طيب نذر المباح إ ذ ا نذر ا ل إ ن س ا ن أ ن يفعل مباحا لو نذر ف ع ل مباحا أ و تركه قال والله لا اكل من التفاحه او ا لا ل ه اكل الحلوى هل يعتبر نادرا يجب عليه وفاه ء المزاد ام لا قال ل الفعل. الفعل لم يلزمه ليش؟ ق المباح ل يلزمه الفيضة الذي يلزمه السرفليش م في قال انه مباح ليس قربة المباح قربة هو الذي استوى طرفه ا ان شاء الانسان فعل ولا ثواب وان شاء ترك ولا عقاب هو جائز مستوي الطرفين المندوب ط ر ف ي ن ا ل جائز لكن ليس مستوي الطرفين ليس مستوي الطرفين مستوي المنذوب فعله أ ث ي ب و إ ذ ا تركه لا يعاقب جائل لكن إ ذ ا فعله أ ث ي ب و إ ذ ا تركه لا يعاقب المكروب جائل لكن اذا تركه أ ث ي ب و إ ذ ا فعله لم يعاقب فالجائزه تشمل ث ل ا ث ة أ م و ر يشمل المباح هو مستوي الطرفين ويشمل المندوب وهو الذي ر ج ح فيه جانب ا ل ف ع ل ويثاب عليه ولا يعاقب على تركه وهو ي م المطلوب ل الذي يرجح في جانب الترك ي ت ا ب على تركه ولا يعاقب على فعله وهل الواجب جائز أم ام هذه ا لا ي بعلماء الرسول وتفصيل يحتاج بيانه جائز ما لكن الجائز يجوز لك تركه والواجب لا يجوز لك تركه هل يقال للواجب إ ن ه يشتمل على الجواز يحتوي في بطنه على الجواز أ م يحتوي في بطنه على الجواز ت ق ر أ و ن هذا في بعض أ ص و ل ا ل ف ق ق أ م ا ا ل آ ن أ ن و ا ع ا ل ث ل ا ث ة المكروه والمندوب والمباح ا ل ث ل ا ث ة تندرج تحت الجائز و إ ذ ا يقال جائز مع الكراهه ا ا ل ق ر ا ء ة وجاء ا ل م س ت و ي الطرفين ومندوب الذي يرجح فيه جانب الفعل إ ذ ا نذر ا ل إ ن س ا ن المباح ف إ ذ ا نذر المندوب ينعقد لا شك في هذا وابتداء ق ر ب ه لم تتعين هي المندوبات المباح هل ينعقد يجب عليه ام لا قال لم يلزمه الفعل ولا الترك ل ي ش ق ا لما ل رواه أ ب و داود لا نذر إ ل ا فيما ابتغي به وجه الله تعالى و المباح لا يشترى به وجه الله、تعالى. أكل السفاح والله لا أكل لنا السفاح مش ت ق به ل و إ ن شئت و ا ل ل ه لا أكل حلوة فلا تأكل هذا نفسك من أكل الحلوة لا تتقرب إلى هذا كما نفسك تمنع تتقرب من الله تعالى والله لا أشياء مباحة في شرب قال ئ م م ا ث ا و ا ل ا ل س ن ة م ا أ ش ر ب ق ا ئ م ب ا ع م تقرب و الى إ الله تعالى بهذا قال ا لا أ ش ي ء اكل المباح ا ل ح ر ا قال لا تقرب أ ك ل الحلوات ت و الى إ الله تعالى بمثل هذا قال قائما البخاري عن ابن عباد بينما النبي صلى الله رجلا الشمس ولخبر صلى عليه وسلم إذ رأى رجلا قائما في الشمس فسأل يغطب رأى في عن عنه إذ فقالوا هذا أ ب و إ س ر ا ئ ي ل نذر أ ن يصوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم اصوم من قربه مندوب مهو ا متعين عليه الصياغه نذره هذه واحده لا يقعد لما قعد ولا ما قعد لا يتقرب الى الله لا بالوقوف ولا بالقعود لا ي س ت ظ ل إ ن استظل لا يتقرب إ ل ى الله و إ ن لم يستظل لا يتقرب إ ل ى الله لا يتكلم ان تكلم لا يتقرب الى الله بكلام مع الكلام المباح لا ي بالكلام ولا بالسكوت فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم ل ا هذا النذر في مباح وليستظل وليقعد وليتم صومه ل أ ن الصوم ق ر ب ة لم تتعين في اصل الشرع بل ع لتمام ه إذن وجب عليه اتمامها ل و س ق ل ل نذر هو منعقد ومنان على هذا قال هذا على خلي يقعد ويستضل ويتكلم يقعد لك هذا عليه إشكال الإشكال في أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اني نذرت ان اضرب على راسك بالدبس فقالها ذ النبي صلى الله عليه وسلم أ و ف ي بنذرك والضرب ل أ ن ه لما, لما حصل السرور للمسلمين بقدومه صلى الله عليه وسلم أ ولما حصل من السرور للمسلمين بقدومه صلى الله عليه وسلم و ا غ ا ظ ة الكفار و إ ر غ ا م المنافقين نعم صارت عملها هذا من القرب لا لذاته و إ ن م ا لما ترتب عليه سر المسلمون بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ظنوا انه حدث له شيء في الطريق لما ت أ خ ر نزرت ع م ف ن هذه ا ل م ر أ ة إ ذ ا جاء النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ان تعمل كذا ل إ ف ر ا ح المسلمين و إ غ ا ب ة الكفار والمنافقين فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرق ا لانه صار في هذه ا ل ح ا ل ة ن و ع ا من القربى ولذلك أ م ر ه ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالوقاء به قال ولو نظر مباحث أو ت ك لم يلزمه لم يلزم الفعل ولم يلزمه السعر لم يلزمه فيما, فيما نذر فعله ولا يلزمه الترك فيما نذر تركه لكن إ ن خالفه فعل خلافه نذر س ع ن ثم فعل خلافه الامام النووي رحمه الله تعالى قال لكن إ ن خالف لزمه ك ف ا ر ة يمين على المرجع في المذهب كما هو في المحرر إمام النووي هنا تبع ا ل ر ا ف ع ي ة في المحرر وقال تلتمه ك ف ا ر ة اليمين لكن ا ل إ م ا م النووي رحمه الله في كتابه ا ل ر و ض ة وفي ا ا ا ل إ م م ر ع ف كتابه الشرحين, في الشرحين الشرح الكبير والشرح الصغير وإمام قالوا لا ك ف ا ر ة عليه لعدم انعقاده وكان المفترض ان م ا ل و و ي رحمه الله ي ت ر ك هنا على ا ل إ م ا م الرافعي ا ل ش ر ح ي ن ا ل ش ر ح الكبير و ا ل ش ر ح الصغير في ا ل ر و ض ة في ا ل م ج م و ع ة انه لا كفاره عليه لعدم ع ق ا د ه قال وهذا هو المعتمد وهذا هو وما النووي الروضة قاله المعتمد المعتمد عندنا وما قاله الإمام النووي في الروضة وما قاله الرافعي في س ر ح ه الكبير والصغير خلافا لما في المنهاج هنا ونحن عندنا الفتوى على ما في المنهاج, على ما في المنهاج لكن في بعض الجزئيات يسيره جدا رجح الفقهاء اصحابنا ما رجحه النووي في ا ل ز و ض ة أ و في المجموع أ و في ا ل ر و ض ة والمجموع نعم أو في غيرها من طبعا الشيء الذي يرجحه كتبه طبعا ا من ن ل و و ي في التحقيق مقدما أنا أيضا على ر ج ح ه في ا ل من ه المنهاج هنا ا التحقيق الإمام النووي ج لتأخذ عن كتبه ا ا م ن ن س ر ه عليه أنه عليه قاله أن أنه النووي من نذر ن يستدرك الرافعي يستدرك في والمجموع وما قاله الرافعي في الشرح الكبير الصغير والفتوى الروضة الشرح والشرح على والمجموع فعل الإمام إلا لم قاله خلاف المباحث ما وما إذا ما إ في ف لا يلزم شيء لاننا أ ن ن ق ل ا لا ي ع ق د ن ن قلنا و ا لا ن في ل يلزم شيء ل أ ن ه لم ينعقد وهنا ايضا ن ز ر في المباحث و ح ت ا يتقرب به إ ل ى الله تعالى فلم ينعقد وبناء على هذا ما يلزمه شيء سواء ترك أو فعل ل خ او ف يفعل ه لم أ فعل خلافه في